وأنصر الله المؤمنين في القتال وكان الله قويا عزيزا يسر مؤسسه الفرقان ان تقدم كلمه صوتيه لامير المؤمنين ابي عمر البغدادي حفظه الله بعنوان عملاء كذابون <تصفيق> حطم حطم جبهه الصاميه يقدمنا من الاصناد والحطبي حطم احيانا يتوازن بطيب بابارجون تلف والكذب هذا لقد فوجئ الجميع بكذبه حكام قصور البعث في المنطقه الخضراء مدعين مجددا انهم اعتقلوا العبد الفقير في بغداد وظننت انهم سيطلقونها فحسست لساعات حتى يستوعبوا شده ضربات المجاهدين ولكن روجوا لها وصدقوا كذبتهم حتى انهم اخرجوا صوره رجل عذبوه لا نعلم من اين اتوا بها ولا من هذا الرجل فسجونهم مليئه بعباد الله المظلومين من اهل السنه ولا ريب فان هؤلاء الرافضه يتعبدون ويتقربون الى ابليسهم بالكذب ولا ريب فان هؤلاء الرافضه يتعبدون ويتقربون الى ابليسهم بالكذب فيا عجبا يا اهل السنه كيف ترضون ان يحكمكم من يعتبر الكذب دينا وهو لا يتورع ان يكذب في اقل شيء واسرعه بيانا فكيف سيصدقكم في وعوده وهو يدين بان اهل السنه ناصبه كفار دماؤهم واموالهم حلال الا بقايا عظام النبي صلى الله عليه وسلم يا اهل السنه الرافضة أعداؤكم تاريخهم وحاضرهم مليء بخيانتكم والتآمر عليكم لا تثبوا فيهم وإياكم أن يخدعكم كلامهم المعسود ووراؤه مكر كالح بليل أسوأ حق حق دورة الصنمين فقد جهنم للأصنام والحطمين الله اكبر وابشروا يا جنود الله فاني احسب انكم ابتريتم وصبرتم وزلزلتم فثبتتم ورميتم فاشخصتم ومنعيتم وتكالبوا عليكم فما تفرقتم واجتمعتم فهنيئا لكم الاجر في الاخره والنصر في الدنيا فان عجلته بدات تدور وتجري باسرع مما كنا نظن وليسقط العرشه والعرش فيه عجل وكانت الدره العمل ان اجبر الدوله الفرس المجوس على غلق حدودها وفي باجره لم تحدث منذ احتلال بغداد على ايدي الحلف الصليبي المجوسي فالحمد لله اولا واخرا لا صليب لا ياسره يحطمون جبالا مرته الطلبي شهور معدوده وستلامسون النصر بايديكم وتروه بعيونكم كما رايتموه من قبل ولكن اكثر نقاءا وصفاءا وثباتا الاسلام والحطبي الله اكبر حقا تنولوا تاريخ شعاركم بينكم الذي لا يغيب عن اذهانكم ابدا والذي لا توفقون ان تخلفتم عنه قوله تعالى ادله على المؤمنين عزته على الكافرين لا بقائكم ذا في الكذب ان الحمد لله نحمده ونستعينه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 وان البر يهدي الى الجنه وان الرجل لا يصدق حتى يكون صديقا وان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار وان الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا وفيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايه المنافق ثلاث اذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتوا من خان لقد فوج الجميع بكذبة حكام قصور البعث في المنطقة الخضراء مدعين مجددا أنهم اعتقلوا العبد الفقير في مغداد وظننت أنهم سيطلقونها فحسب لساعات حتى يستوعبوا شدة ضربات المجاهدين ولكن روجوا لها وصدقوا كذبتهم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 حيث ادناه رقل الرومي ابو سفيان وقال قربوا اصحابه فاجعلوهم عند ظهري ثم قال لترجمانه قل لهم اني سائل عن هذا الرجل فان كذبني فكذبوه فقال ابو سفيان في روايه فوالله لو قد كذبت ما ردوا علي ولكني كنت امرا سيدا اتكرم عن الكذب وعلمت ان ايسر ما في ذلك ان انا كذبته ان يحفظ ذلك عمي ثم يتحدثوا به فلم اكذبه فقد ترك الكذب استحياء وانفه وراعه ما كان عليه من الشرف والسؤدد اما عملاء اليوم فنفوسهم نفوس العبيد وهم في انفسهم وعند الناس احقر من الذباب فتراهم لا يستحيون من فجور لان الكذب فجور بل هو اصل الفجور بقوله صلى الله عليه وسلم الكذب يهدي الى الفجور والكذب وحي شيطاني ضعيف لا يقوم على ساق عندما يواجه بفعل وقول المجاهدين فالكاذب تنزل عليه الشياطين كما قال تعالى هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك اثيم يُنقُون السمع وأكثرهم كاذبون ولا ريب فإن هؤلاء الرافضة يتعبدون ويتقربون إلى إبليسهم بالكذب فهم كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عدوهم اللدود فليس في الطوائف المنتسبة إلى القبلة أكثر كذبا ولا أكثر تصديقا للكذب وتكريبا للصدق منهم وسيم النفاق فيهم اظهر منهم في سائر الناس بينما اهل السنه عموما وابنائهم المجاهدون خصوصا يتقربون الى الله بالصدق يصدقون الله ويصدقون الناس يقول الزهري رحمه الله والله لو نادى مناد من السماء ان الله احل الكذب ما كذبت فهؤلاء هم اهل السنه وهؤلاء علماؤهم لا علما التقيه والفجور وعلى الجمله فالصدق اساس الحسنات وجماعها وهو سمة اهل السنه والكذب اساس السيئات ونظامها وهو شعار عباد الزهره والحسين ولا شك ان عظم الكذب ومراتبه متفاوتة بحسب تفاوت مفاسنه وما يصدر منه فعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولا ينظر اليهم ولهم عذاب اليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر وروي ثلاثه يبغضهم الله ملك كذاب وعائل مستكبر وغني بخيل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 ولاهلها من امن الا سرقه اموال التجار وانتهاك اعراض العفيفات سواء بانفسهم او بواسطه عملاءهم مرتدي الصحوات فيا اهل السنه الرافضه اعلاءكم تاريخهم وحاضرهم مليء بخيانتكم والتامر عليكم لا تثقوا فيهم واياكم ان يخدعكم كلامهم المعسول فوراءه مكر كالح بليل اسود والى جنود دوله الاسلام بيض الله وجوهكم كما بيضتم وجوه اهل السنه فقد والله اثبتت المحن انكم من خير معادن الارض نقاءا وصفاءا وثباتا وابشروا يا جنود الله فاني احسب انكم ابتليتم وصبرتم وزلزلتم فثبتتم ورميتم فاشخصتم ومنحنيتم وتكال ابو عليكم فما تفرقتم واجتمعتم فهنيئا لكم الاجر في الاخره والنصر في الدنيا فان عجلته بدات تدور وتجري باسرع مما كنا نظن فاعترف العدو بكل اشكاله واصنافه بان الفتره التي اعقبت خطتكم خطه حصاد الخير كانت الاقسى عليهم منذ نحو عام وليس هذا من قبيل المصادفه فعدد قتل الامريكان الاكثر ولم يعد يسعفهم قولهم قتل في حادث غير قتالي وتضاعف عدد قتل المرتدين وكانت دره العمل ان اجبرت دوله الفرس المجوس على غلق حدودها وفي بادره لم تحدث منذ احتلال بغداد على ايدي الحلف الصليبي المجوسي فالحمد لله اولا واخرا شهور معدوده وستلامسون النصر بايديكم وتروه باعيونكم كما رايتموه من قبل ولكن اكثر نقاءا وصفاءا وثباتا وما عليكم الا اولا حسن التوكل على الله والثقه بوعده وصدق التوجه اليه والالحاح عليه في المساله ثانيا العمل الدؤوب وبكل طاقه ممكنه وعلى كل محاور خطه حصاد الخير دون اهمال لاي جانب منها واعلموا ان ربكم مستنفركم ولم يترك لكم عذرا فقال سبحانه انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون فلا نجاة لكم ولا مغفرة ولا فوز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 من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق وروى ابو داوود رحمه الله من لم يغزو ولم يجهز غازيا او يخلف غازيا في اهله بخير اصابه الله بقارعه قبل يوم القيامه فانتم يا عباد الله في تجاره رابحه لا خيبه فيها ولا خسران والضامن فيها هو الله الواحد الديان وحسبك بقول نبينا العدنان فرحوا وبشرى حيث قال صلى الله عليه وسلم انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه الا ايمان بي وتصديق برسلي ان ارجعه بما نال من اجر او غنيمه او ادخله الجنه ولولا ان اشق على امتي ما قعدت خلف سريه ولو وددت اني اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل واعلم يا ولي الله يا من حبست نفسك في سبيل الله أن خوفك وأكلك وشربك وضحكك ونزاحك وعرقك ووطي حذائك لك فيه أجر ولم لا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الخيل المحبوسة في سبيل الله فأما التي هي له أجر فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له فلا تغيب شيئا في بطونها الا كتب الله له اجرا ولو رعاها في مرج ما اكلت من شيء الا كتب الله له بها اجرا ولو سقاها من نهر كان له بكل قطره يغيبها في بطونها اجر حتى ذكر الاجر في ابوالها وارواثها ولو استنى شرفا او شرفين كتب له بكل خطوه تخطوها اجر هذا في الخيل اذا حبسها المسلم في سبيل الله فكيف اذا حبس المسلم نفسه بل وماله واهله في سبيل الله كيف تظنون اجره فالاخلاص الاخلاص يا جنود الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يكلم احد في سبيل الله والله اعلم بمن يكلم في سبيله الا جاء يوم القيامه اللون لون الدم والريح ريح المسك وقال لان اقتل في سبيل الله احب الي من ان يكون لي اهل المدر والضرر وليكن شعاركم بينكم الذي لا يغيب عن اذهانكم ابدا والذي لا توفقون ان تخلفتم عنه قوله تعالى اذله على المؤمنين عزته على الكافرين واخيرا اوصيكم بوصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند احمد ان رجلا قال له اوصني فقال اوصيك بتقوى الله فانه راس كل شيء وعليك بالجهاد فانه رهبانيه الاسلام وعليك بذكر الله واتيلاوه القران فانه روحك في السماء وذكرك في الارض اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون اخوكم ابو عمر القرشي البغدادي